Bismillahi rrahmani rrahim Iqtarabatis saatu wa shaqqa lqamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir fakazzabu wattaba'u ahwa'ahu wa تَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْعُذْرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي لَا شَيْءَ نُكُر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهضعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر الذَّبَتْ قَبَلَهُم قَوْ حيا فَكَذَّبُ عَبَدَنَ وَقَاوا مَجَُونُ وَزْدُجِ فَدَ رََّهُ أَنّ مَقْلُبُ فَ تَوْصِير فَفَتَحْنَا أَبَ وَابَ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 وَلَقَدْ تَرَكْنَا هَٰذَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فِي يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر وَلَ قَدَ السَّرنَ الْقُرآنَ للِذِكْرِ فَهَلْمِ مُذَّكِر كَذَّبَتْ ثمَّمُودُ بِ النُّذُرْ فَقَاالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا مَتَّ بِعْي إِ إِذَّ فِي ضَلَالِ وَسُُ أُولَئِكَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الكَذَّابُ الأَشِر إِنَّا مُرْسِلٌ مَا قَتِ فِتْنَةً لهم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 إذا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوطي بالنذر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 ولقد انذرهم بطشت لا فتمرن نذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكره على ب مستقر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 أكُففَّارُكُمْ غَير مِنْ أُولائِكُمْ أَمْلَكُم بَرَأَط فِي الزُبر أَم يقولُولونَ نَحنُ جَ تَصرتْ سَيح زَابُ الْ الجَم وَيوَلونونَ بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن فِي في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر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 وَكلُّ صغير وَكَبٍ مستتَفَر إَّ المُتَّقينَ فِي جَةِ وَنهَر فيِي مَقَعددِ صِيدفٍ إ دَمَلكِ موقتَدِد